114. وإلى الله ترجع الأمور 115. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور 116. إن الشيطان لكم عذو فاتخذوه عذوا 117. إنما يبعوا حزبه 119. الذين كفروا لهم عذاب شديد 110. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير 111. أفمن زهن له سوء عمله فرآه حسنا 112. الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفس فعليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسخناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا 111. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه 112. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد 113. ومكر أولئك هو يبور 114. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم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 وَمِن كُلٍ تَاكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَآخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النار وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى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 يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد يا ايها الناس انتم الله والله هو الغني الحميد ان يشاء يذهبكم وياتي خلق جديد وَماَا ذَلِكَ عَى اللهَّ بعَزيز وَلَا تَزِرُ زِرَةٌ يزْرَ أُخْرىَ وَِنْ تَدععمُثْقالَالَة إاحِم لِهَا لا يُحْمَ الْ منِنْ مشَعْيد وَلَ كََذاَا قُرربَ إِما تُذِر الذيين خخشَوونَ رَبَّهُم بِالغَيْبِ وَقامامُ الصَّلا وَمَنْ تَزَكَّ فَإِنما يَيتزَتكَ لَِنفسْسِ 124. وإلى الله المصير 125. وما يستوي الأعمى والبصير 126. ولا الظلمات ولا النور 127. ولا الظلم ولا الحرور 128. وما يستوي الأحياء ولا الأموات 129. إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في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 113. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير 114. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغراب بشود 115. ومن الناس والأنعام مختلف ألوامه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يكذون كتاب الله ويقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناه وَ فَقُ مِ رَزَقَنَاهُم صِرَُعَ يتَ يرجُونَةِ جََةَ لنلَتَبور لوَفِيَهُم مجورهُ وَيَزيدَهُم مِن فَضوِ إِهُ غَخُورٌ شَفور وََّذأَو حَينَا إلَكَ مِنَ الْ الكِتاب وَالْحقَقّ م صَطِق لماَا بَيْن يديه إ الللهه بعبادلَ خَبيون بَصير ثمُ أرَثْنَ الْ الكِتابابَ الذيينَ اصَفَيناَا مِنْ عبادِناَا فَمْ مُْ ظَالِم لَِفْس وَنهُم مُقََ صُدَ وَمنْهُ سَابِقُم بِالْخَييراتِ إِذْن الل ذَلِكًَا وَالفَضُكَبير. جََّةُ عَنِي يَدَخُلونَهاَا يُحلََّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِر مِذابِ وَلُلُؤى وَلِباسُ فِي حَرير وَقالَاوا الْ الحَمْدُ للِلهِ الذي أَذَرَعَ الْحَزًا إَِّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكور الذي أَحَل نَذَارَ الْ قامَةِ مِن فضله لا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمُ النَّارُ جَهَنَّمَ لا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُ لا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُ وَلا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَالِكَ نَجْزِي كل كفور وَهُمْ يَصْرَخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ 124. إنه عليم بذات الصدور 125. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض 126. فمن كفر فعليه كفره 127. ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا 128. ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا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 بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَائِنَةٍ وَلَكِن وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ